ياخوي علمني على كل ما صار، ورجوك جاوبني بحق وحقيقة. ياخوي علمني على كل ما صار، ورجوك جاوبني بحق وحقيقة. ورجوك تصدق في كلامك والأخبار، والعلم هاته واضح في دقيقة. ترى المشاكل يوم تهابها والأخطاء. شربة باكن وسامرة وشيشة غلطان من يترك حبيبه في الدار ويروح يجلس في مواطن مريبة كما تدين الدم من بعض الأشرار احذر وخذها يا حبيبي نصيحه الرجل ذا فاهم عاقل ومغوار اللي تستمع للقصيدة يحفظ مكان أبوه والعم والجار وأخوه وانسابه جمع العشرة يا رب تذي كل من كان محتار وابليس يلا عن طريقة تحيله واخر كلامي يا رحيم نغفار تهدي حبيبي ثم نور طريقة صلاة ربي عن النبي خير مختار محمد اللي نور الله ضريح صلاة ربي عن النبي خير مختار محمد اللي نور الله ضريح يخوي صار ورجوك جاوبني بحق حقك يا خوي علمني على كل ما صار ورجو جاوبني بحق و حقیق؟ کلی من صار ورجو کجا بحق و يا خوي علمني على كل من صار ورجو کجا بحق و